بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافر فلينظر الإنسان من مخلق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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول تصد وما هو بالهزب إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهن الكافرين أمهلهم رويدا